أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب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 111. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. تَقُولُ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُونَا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 بَيِّنَةٌ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ كَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ أُلْزِمَكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون